الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هاله بعدين قال اعلم قمت بتهليم احد المريدين ها اوراد الطريقه لما في واحد كفو مقلب فقام برحل لذلك بعد فجاه هذا المريد ينشر اوراد الطريقه في منطقه الختميه ده برهالي مكائده المرعه الختميه عشان يبقوا شنو مرانيه هما بيقول لك احنا القوم واحد ما طيب ده وتر وحجل ده ليه انا العناد بيقول لك احنا واحد لكن هم كذابون انا زق اتالي يا شيخ ليه واحد القوم هي انت تكون تضار يقول لا انتوا احنا القوم ده الواحد ولك عين قوم واحد اه انا ده احاول ابقى تجاز يقول لك اه اهي طبعا انت واحد ما دار لي باخد لك لفه يقول لك لا لا هو طبعا ده كويس لك لكن أعرف شيخك وحب الكل هذا المجلق الآن أشينا وضيناه لذب والتغرال هذا ما كان لانشور البرهانية وش انشور المنهجنا ان كان منهجنا هذا نحن نفسامونا وهابية ولنحن ما وهابية لأننا نصابتونا محمدية أي زول يقول لك يا الوهابية هذا كذب عاطل يقول لنا لأن كلامنا من الرسول ولفهم أنت فاهم كلامي؟ ما هو في وهابية ولا كلا هو ما ما هو الشر شوف الوهابية محلوين ما في حاجة ما هوهابية في الجنة نحن أنصار السنة المحمدية ده ما كانت شرى الأوراة بتاعة المرهانية في بطقة الخضنية قال الكاتب محمد عثمان عبد المرهاني فلم يعجب ذلك السيد علي فقبض روحه جاء البقض السيد علي ملك الموت وهذا لا يزبعي هل يجب أن يروا أحمله السيد علي قال قل يتوفاكم السيد علي جاء لك السيد علي قبض روحه لأنه ما بنهارك قبض روحه يقول لي كتلوا نفتحوا بلاقه يمقى ذو القاتل يفتحوا بلاغك وسموه لكن قبل روحه دي حقه حقه الملك بيطروحك لكن قال عندهم اشياء ممكن يكونوا نافل موت ذات يعني ما يقتل لك ولا شيء يضبط روحك عشان ما يدينه انت ماشي كذا يصير له في محله لكن امر في بودا وانت ترجع في له هالطريق عشان ما تروح بالغير ولذلك قال بقى روحا والسيد علي سيد علي كما تروحها مكتوب كده قال الكتاب تستقبل المرهانيه دي ولا يشتروا من السوق براك حافظ بالكتاب اسمه قمص منور بعدين قال قال فاتياني لما سؤاله السيد علي قام روح البرهاني قال فاتياني احد المريدين بيتكلم براحه فقال ادريكنا يا عم الشيخ ابو الشيخ الحقنا الرجل قبض روحه فينا الرجل ده السيد علي السيد علي قال له قام روح الدور زميلنا في الـ في الهرو في البرهانيه قال فل... فما دعنا بعد نبقى... فنسى ابن عدي نعزي نعزي فيه قال انا نفسي قيله الفاتحه ابو الشيخ ليه له. قال بسر تصورته شديده ايوه هذه اتصورته تصورته الانقاذ وتصورته ما هو قال بسر تصورته شديده وقلت ان عدي انا عدي وزيد علي قام هروح وريدي انا عدي قال بسر تصورته شديده وطرت انا وعبد الشؤ سباخه انا عبد البكا لا اعرفك انت <تصفيق> بتاع عبد السبخه لكن الكلب جه ضربه والله باين غازار من الله خلق الدنيا تلاقوا دول بيطيروا في البديه كتب غفث اقوى مطلوب الكتاب ده 156 طبعا فطرت انا وعبد السبكه فان وعبد السبكه انا جاي رجعت البيطور وده قاعد بيتعلق فكره واحد اشوفه طاير من اشوي المد كان عبد السبكه كان الشيخ وريني واحد بيطير ده بيتعلق شعره لكن انت كسوف الصد بانه الولد بيطير وقعد بيطير كان ساره اللي بعتلم مش في حادثه الهجره انا بعتلم ماي 13 يوم مكه المدينه وكان بيطير مش كان طارق الرسول قال يقول له هذاك صديق انا راح اقول ان الناس جايين كان يطير يمشي يطير يمشي لكن الصديق يقول له انت كذب فاكت وانت اتكلمني يقول لك بعد اتكلموا في الناس اتكلم في جدك ذات انت اتكلمتش صح لان دبل فيش وديل قال وقرصت انا والسيد علي حتى اتي انا وابو بك حتى اتيت السيد علي لقيت السيد علي واقف قال والمريد مكفنا ينتظر التكفيء يا ناس انتظروا الضفر وار مكفن والله جاي تصحيرك والكلام ده عشان انت كنت لك ده يشوف البتاع مصاطيل انت انا ما اصدق من اللي فيه طريقه صحي ده تخيل قال لي دول مكفن ده بعدين بدا يتكلم مع السيد علي فقلت له ماذا قبضت روح اريد يا سيد علي دول ده حواري قال بيروحوا ليه قال فقال لي سيد علي انا حر وهذا الملك ملكي انا حر جذب على الخلفيه شوف قال قلتوا حلوا لي ابعدك طب حدك تخاف مني جايين لي محلايه يا دول قال فقول له استحر وانما انا شريكك انا شريكك يا اخي انت شيخ ولا شيخ جيب جيب جيب اعطيني روح مريضي الروح دي كانها كنت بيجيها خلاص <تصفيق> خلاص الكلام ده مكتوب كده مكتوب كده قال له يا اخي انا شريكك يا اخي جيب جيب جيب الروح دي جيب لي اخو هنا وقال لا نعطيه ما بديك له يا دول الدينيرها ما بديك يأس قال يبقى لكل واحد منا ما يريد يا سيد علي ماذا تجيب الحسنة او باشتغل بعض غير بعض ثاني بل حسنة كانت تجيبها قال لي ما بجيب قال فرفعت يدي انا لما بقرأ في الكتاب قال له داري دي برنيا تخيل قال فرفعت يدي لأسلت منه ولا يبده فلدهت سيدي إبراهيم الدسور قال ايه يا أبراهيم ايه يا خائد اتعني ايه كمان هنقول كيدي كله وتقول يا الدسوري اتى بعده بقى سيد قال قاعد يتيفونيا والله بقى عندي فونيا فقلت اتي سوقي يا دهن <تصفيق> بعدين قال بعد كده قال وعند زيد والله زي الافلام تاع التلفزيون وعند زيد ظهر مولانا رضى الله فجاء كده قال لك لمشى كان قال الرسول ده يعني هو بيحب الرسول فارتجبنا فخذتنا رجفه شديده طبعا بيحبوا الرسول قاعد بييجوا كده شاكلوا الرسول بيحكم فلاته ومحجزم بيحبوا الرسول وحكمها لي صالح ظهر مولانا سؤالات فارتجبنا فقال أعطي روح مريدي يا سيد علي أده سيد علي جيبه كان يقوم بالجميع زي لعبة الفاسكت جيبه الروح داك السيد علي أده للرسول الرسول أده لمحمد عثمان عبد المرهاني محمد عثمان عثمان عثمان عثمان عثماني شاي طويل للمخيط لا <تصفيق> معلجه يا يا ذات الكلام دا اقبلوا حاكل ذات فالكافي وقد اهد قام الكتاب لا أجابه دين أنا دايج لي عاطل يعمل معي غلب أنت فاهم كلامي؟ قام عند يدي قام المريض بعد ذلك فكوا له الروح جديد تجنوية أنا ما أعرف بتاع الرؤى دين وشكلها كيف ما أعرفناه لكن يعرفهم وكل كذب سائل فقام المريض يمشي هنا وهناك قام المريض بعد ذلك بعد فكوا له الروح قام قال ولكن حدثت مشكلة لسه نؤمن التفسيرية من تأتي قال ولكن حدثت مشكلة المشكلة جنو قال وهي أن قبض الروح يرقبط بالرزق وده كلام مصطحيح انه لو عندك رزق ما بتنوت الا رزقك كمان قال وكان السيد علي قد سبب رزقه قبل ان يقلب روحه وهو الان يعيش على احزاق الاخرين يعني جماشي بسيش كمان حقا ان احزاق احزاقه هده الكلام ده كلام يقبله عاقل كفر بندق بيل